نفرح ح كل ل ا يا ست ا ل أ م ا ر ه ونخلي ا ل ن ج م ة بتطيب ه ا ل س ا ح ة اسمع صهلات الخير بالدبكه لنهز الليل بوجود السهر ا ة ناطرين الفرحه من سنين يا أ ح ل ى ا ل ص ب ا ح 「كرمالك على ع ر ش كرمالك هالعالي العالي في يا ست بدور عمرنا الليالي علقنا شمعات النور على عرشك هالعالي وزهور بتهمس لزهور تتغنى ج ن ا ل ك من بحر بعيد الجواهر و اللولو جينا بهاليوم السعيد نسمع شو بيقولو لقلوب الفرحه بالعيد